قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي <تصفيق> انت حب في الدنيا حبك انت يا امي <تصفيق> <ربي دي قبي تضبط> انت يا امي ربيتي اختي كبرت يا يا امي يجري في دمي وكل غالي رخص عشانك سهلتي جنبي وشلتي همي وكل اللي مقدرك عليهني وابتساعيدتي på غنوة على شفيفك وانتي اسمك في قلبي غنوة وكل لحظة في بالي Hvis ikke soen, leis it